وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أَلَّا تتخذوا من دوني وكيلا ذُرِّيَّةَ من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدٌ في الأرض مرتين ولا تعلُن علوٌ كبيراً فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أول بأس شديدٍ فجاسوا خلال الديار، فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مسعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وأمددناكم باموال وبنين، وجعلناكم أكثر نذيرا.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 وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من شورا كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه من شورا كتابك اقرا كتابك كفاب نفسك اليوم عليك حسيبا اقرا كتابك كفاب نفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها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 فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها أمرنا مترفيها فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذلوب عباده خبيرا بصيرا